وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَنُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا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 فِي ظِلِّهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَاقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ موزون. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا مِّنْهُ وَمِنَ الْحَدِيدِ وَإِنِّي لَأَتَىٰكُمْ بِآيَةٍ بَيِّنَةٍ فَاتَّقُوا وَآمِنُوا وَعَزِّمُوا وَلَا تَخَذُلُوا وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَاقِعًا حَفَّازًا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَل قَادِعَ لَِّ المُسْتَقدمِينَ مِنكُمْ وَلَ قَادِعَ لِن المُستَأفِرين وَإِنَّ رَبكَهُ يَحْشُرُهُم إِهُ حَكيِيمُ النال وَل قَادِ خَلَقَنَإِ سَنَمِ صَصَالِم مِنْ, من حَمَئِ مسْنُ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 فإذا سويته وَنَفَخْتُ فِيهِ من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع 29. وقال ما لك ألا تكون مع الساجدين 30. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسلون قال فاخرج منها فإنك رجيم 32. 119. قال عليك اللعنة إلى يوم الدين 110. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون 111. قال فإنك من المنظرين 112. يوم الوقت المعلوم قَالَ رَبِّ بِمَا أَقْوَيْتَنِي لَأَزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُبَيِّنَنَّ لَهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ عبادك لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغارين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن 117. المتقين في جنات وعيون 118. أدخلوها بسلام آمنين 119. ونزعنا ما في صدورهم من غل الإخوانا على سرر متقابلين 110. لا يمسهم فيها نصب وما 117. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم 118. وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن طيف إبراهيم فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِنٌّ قَالُوا لَا تَوَجَل إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغَنِيمَةٍ عَلِيمٍ قَالَ أَبَشَّرْتُمُني عَلَى أَمَنٍ السَّنِيِّ الْكَبْرِ فبِمَ تُبَشِّرُ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالِينَ قَالَ فَمَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ 117. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين 118. فلما جاء آل نوطن المرسلون 119. قال إنكم قوم فَأَلْجَأْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَاسْرِ بِأَمْنِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُم أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ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 119. واتقوا الله ولا تخزون 110. قالوا أولم ننهك عن العالمين 111. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين 112. لعمرك إنهم لفي فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليا سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجين إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم 112. إن في ذلك لآية للمؤمنين 113. وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين 114. فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين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 إِنَّ إِلَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ كَمَا 119. الذين جعلوا القرآن عظيم 110. فوربك لنسألنهم أجمعين 111. عما كانوا يعملون 112. فاصدع بما تؤمر وأعرض المشركين 113. إنا المستهزئين الذيَّينَ يَجَونَمَا اللهَِّ إلَ غَن آخَلْ فَسَوْ فَ يَلَون وَلَ قَدنَ علَمُ أَنكَ يَضيقُ صَذَركَ بِمَا يَقُلون فَسَِّح بِحَمدِ رَبّكَ وَكُ مِنَ السَّجِجين وَبُدَّ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَ كُلُّ